في قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم ونواصل هذه القراءة المباركة وقد وصلنا إلى سورة المزمل فضل يا شيخ محمد بن عبد الحميد العميسي بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل المكية من مقاصد الصورة ذكر زاد الروحي للدعاة في مواجهة الشدائد ومصاعب الحياة تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعد للمكذبين به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ومن الليل إلا قليلا التفسير يا أيها المتلفف بثيابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم صل بالليل إلا قليلا منه نصفه أو ينقص منه قليلا صل نصفه إن شئت أو صل أقل من النصف قليلا حتى تصل حتى الثلث أو زد عليه و من القرآن ترتيلا أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنقي عليك أيها الرسول القرآن وهو قوم ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآدام وغيرها استدل بعض أهل العنف هذا على أن العبادة من أكبر العون في نجاح الدعوة إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قيام الليل أمره أن يقوم الليل إلا قليلاً أو نصفه أو ينقص منه قليلاً أو يزيد عليه قليلا لماذا؟ إننا سنلقي عليك ثقيلا ثقيلاً، انك ستتحمل أعباء هذه الدعوة، فلا بد أن تكون متهيأا لحملها بكثرة العبادة والطاعة. ولذلك فإن السلف رضوان الله عليهم كانوا من أكثر الناس علماً. ومن أكثر الناس عباده ولا بد من هذين الجناحين لتستقيم دعوة المرء فالإنسان إذا تعلم من غير عمل شابه اليهود وإذا عمل من غير علم شابه النصارى والإنسان إذا تعلم ولم يعمل بعلمه كان من أوائل من يعذب والعياذ بالله سبحانه وتعالى بل إن لا تكون دعوته كما يقال مقبولة عند الناس لأنه لم يعمل بعلمه لذلك قال الأول وعالم بعلمه لم يعمل معدب من قبل عباد الوثن وقال الآخر من أخلص النيات كان لقوله وقع ولفعله تأثير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 واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسد واهجرهم هجرا لذيه فيه وذرني والمكذبين اولن نعمتي ومهلهم قليلا ولا تهتموا بشأن المكذبين اصحاب التمتع بملذات الدنيا واتركني واياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم إن لدينا أنكالا وجحينا إن لدينا في الآخرة في قيودا ثقيلة ونارا مستعره وطعاما ذا غصة وعذابا اليما وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته وعذابا موجعا زيادة على ما سبق يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت, وكانت الجبال كثيبا مهيلا طيب من العجائب والعجائب جمة الحداثيون والليبراليون لهم نظرة في تفسير القرآن الكريم يريدون أن يفسروا القرآن تفسيرا يوافق أهواءهم ويعني كما يقال لأنهم لا يستطيعون رد القرآن صراحة فإن الناس سترد دعوتهم الباطلة فلذلك يأتون بكلام يعني كأنهم يقومون بتفسير القرآن ومن العجيب أن بعضهم يقول لا يجوز لك أن تنكر المنكر وإن هذا الأمر ليس إليك بل هو لله ما هو دليلك قال لأن الله يقول وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا قال فإن هذا بين الإنسان وربه وأعني أنت لا على قاتلك وما علم المسكين هذا أن هذا من أشد الأساليب في التهديد والوعيد ولذلك ما بعدها يدل على ذلك إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما داغصة وعذابا أليما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تأمرن بالمعروف تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم ذلا وفي رواية قال فما تدعون فلا يستجاب لكم وفي رواية أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده صلى الله عليه وسلم ذلك العذاب حاصل ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من شدة هوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأقذناه أخذا وبيلا إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام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 يوم شديد الطويلا يشيب راس الاولاد الصغار من شده هوله من شده هوله وطوله السماء فطر به كان وعده مفرولا السماء متشققة من هوله كان وعد الله مفعولا لا محالة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه الموعظة المجتملة على بيان ما في ما فيه يوم القيامة من هون وشدة تذكرة ينتفع بها المؤمنون فمن شاء اتخاذ طريق موصن إلى ربه اتخذه من فوائد الآيات أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصول للداعية إلى الله فراق القلب في الليل له اثر في الحفظ والفهم تحمل التكاليف يقتضي تربية يقتضي تربيه صارمه الترف والتوسع في التنعم في التنعم يصد عن سبيل الله ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ألم أن تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن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 وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلث الليل تارة وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة وتقوم طائفة من المؤمن معك والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته يشق عليكم قيامه أكثره تحريا للمطلوب فلذلك تاب عليكم فصلوا من الليل ما تيسر علم الله أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض وآخرون يسافرون يطلبون دسق الله وآخرون يقاتلون الكفار ابتراء مرضات الله ولتكون كلمة الله العليا فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل فصلوا ما تيسر لكم من الليل وأتوا بالصلاة المفوضة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله ما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه وخيرا وأعظم ثوابا واطلبوا المغفرة من الله إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم أقول عائشة رضي الله عنها ما بين أول السورة آخرها عام، ولذلك كان يقال إن قيام الليل كان واجبا في أول الإسلام، فلما رسخ الإيمان في قلوبهم نسخ بآخر الآية إن ربك يعلم أنك تقم إلى آخرها، فصار قيام الليل مستحبا لأمة محمد، وإن كان بعض العلم يقول إن الودوب إنما يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إن الوجوب ما زال باقيا الى وفات النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم نعم سوره المدثر مكية من مقاصد الصوره الامر بالنهوض للدعوه وتوعد المكذبين بها بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر يا ايها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قم فانذر انهض وخوف من عذاب الله وربك فكبر وعظم ربك وثيابك فطهر وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات وارجز فهجر وافتعد عن عبادة الأوثان ولا تمن تستكثر ولا تمن على ربك بأن تستكثر, بأن تستكثر عملك الصالح ولربك فاصبر واصبر لله على تلاقيه من الأذى فإذا نقر في الناقور فذلك يوم أسير فإذا نفخ في القرن النفخة, التا... النفخة الثانية فذلك اليوم يوم شديد قال بعضهم وثيابك فطهر انها المقصود طهر ثيابك من الشرك وهنا في التفسير عمموها فقالوا من الذنوب العلماء لهم تفسيران في هذه فيقولون هنا في هذا طهارتان طهارة حسية وهي الطهارة من النجاسات وطهارة معنوية وهي الطهارة من الذنوب والمعاصي والشرك نعم ويرجح الأول عفوا الثاني اللي هو الطهارة المعنوية أن هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن بل إن بعض أهل العلم كانوا يقولون أن أول سورة نزلت في القرآن فلذلك كان الكلام فيها عن الشرك على الكافرين غير يسير على الكافرين بالله برسله غير سهل لرني ومن خلقت وحيدا اتركني أيها الرسول ومن خلقت وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد وهو الوليد المغيرة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 إنه فكر وقدر إن هذا الكافر الذي أنعمت, الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن بطاله وقدر ذلك في نفسه من فوائد الآيات المشقة تجلب التيسير وبيب الطهرة من الخبث الظاهر والباطن الانعام على الفاجر استدراج له وليس إكراما فقتل كيف قدر فلعن وعذب كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم لعن وعذب كيف قدر ثم نذر ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم قطب وجهه وكلها حين لم يجد ما يطعن به في القرآن ثم أدبر عن إيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم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 شديثة الاحراق والتغير للجلود عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر ملكا وهم خزنتها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكه وما جعلنا عدتهم إلا فِتْنَةً للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتُوا الكتاب ويزداد الذين آمَنُوا إيمانا ولا يرتاب الذين أُوتُوا الكتاب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 وما يعلم جنود ربك من كثرتها الا هو سبحانه يعلم بذلك ابو جهل القائل امام محمد اعوان الا تسعه عشر استخفافا وتكذيبا وما النار الا تذكره للبشر يعلمون بها عظمه الله سبحانه وتعالى لانه عندما نزل عليها تسعه عشر قال ابو جهل انا اكفيكم عشر وانتم عليكم تسعه مستهزئا فأراد الله أن يعلمه أن الله له الجنود العظيمة وأن هذه التسعة عشر كما يقال لا تساويها قوة أكد الله المستعان هذا الكفر وما يفعل كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه وخزنة جهنم أثى يجهضهم عنها أقسم الله بالقمر وأقسم بالليل حين ولا وأقسم بالصبح إذا أضاء إنها لإحدى الكبر إن نرى جهنم لإحدى البلايا العظيمة نذيرا للبشر ترهيبا وتخويفا للناس لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبته بما كسبته من الأعمال مأخوذة. فإما أن تبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك. إلا أصحاب اليمين إلا المؤمين فإنهم إلا المؤمين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز, بل يتجاوز عنهم لما لهم من عمل صالح في جنات يتساءلون عن المجرمين وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي ما سلككم في سقر يقول لهم ما أدخلكم في جهنم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا ولم نكن نطعم الفقير مما أعطان الله وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية وكنا نكذب يوم الجزاء وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت فحال بين وبين التوبة من فوائد الآيات خطورة الكبر حيث صرف حيث حيث صرف المغيرة عن إيمان بعدما تبين له الحق مسؤولية ال... نعم طبعا جاء في لغة العرب أنها مبنية على الفتح وجاء أيضا أنها مبنية على الكسر لكن المشهور أنها مبنية على الضم حيث نعم نعم خطورة الكبرى حيث صرف الوليد بن المغيرة عن إيمان بعدما تبين له الحق مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة حيث صرف الوليد الكبر صرف الوليد عن الإيمان خطورة الكبر حيث صرف الوليد بن المغيرة اي الإيمان بعد ما تبني له الحق مسؤولية الإنسان م. عن أعماله في الدنيا والآخرة م. عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين لأن من شروط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع فما لهم عن التذكرة معرضين أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن كأنهم حمر مستنفرة كأنهم في اعراضهم ونفورهم منه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 وإنما هو العناد والاستكبار كلا بل لا يخافون الآخرة ليس الأمر كذلك بل السبب في ثمادهم في ظلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره ألا إن هذا القرآن موعظه وتذكير فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به وما يذكرون إلا ان يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفره وما يتعرون إلا ان يشاء الله ويتعظ هو وسبحانه أهل لأن يتقى بامتثال وامره واشتنا بنواهيه وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه سورة القيامة مكية من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على جمع خلق الإنسان وبعثه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ليحسب الإنسان ولن نجمع عظامة التفسير أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين وأقسم بالنفس الطيبة التي تلم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة وعلى فعل السيئات أقسم بهذين الأمرين يبعثن الناس للحساب والجزاء يظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث بلا قادرين على أن نسوي بنانه بلا نقدر مع جمعها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 بل الإنسان على نفسه بصيرة بل شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إذ ولو القى معاذيره ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوء لم تنفع لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك أيها الرسول لسانك بالقرآن متأجلا أن ينفلت منك إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا أتم جبريل قراءته عليك فأنصت إلى قراءته واستمع ثم إن علينا تفسيره لك وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان إذا نزل عليه جبريل يقرأ مع قراءة جبريل خوفا من أن لا يحفظ فكان جبريل يقرأ عليه وهو يقرأ مع جبريل فأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينصت لجبريل حتى ينتهي وتكفل له سبحانه وتعالى بأن يثبته في صدره له بعد ذلك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 الأصل أن يستمع لقراءة الإمام ولذلك لا تجب عليه قراءة سورة الفاتحة لأنه يستمع للإمام وينصت له قالوا إلا إذا كان في سكتات الإمام صح له أن يقرأ نعم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث فانتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعيز وانحيائكم بعد موتكم لكن سبب تكذيبكم للبعث هو حبكم للحياة الدنيا سريعة الإنقضاء وترك وترككم وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات وترك ما نهاكم عنه من المحرمات وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره. وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بهية لها نور ناظره إلى ربها متمتعه بذلك ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرة وجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسه توقن ان ينزل بها عقاب عظيم وعذاب أليم كلا إذا بلوت التراقي وقيل من طاق ليس الأمر كما يتصور المشركين من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون فإذا وصلت, فإذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدره وقال بعض الناس لبعض من يوقي هذا لعله يشفى وظن أنه الفراق وإيقنا وأيقن من في النزع حينئذ أنه, أنه فراق الدنيا بالموت والتفت الساق بالساق واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة إلى, رب إلى ربك يومئذ المساق إذا حصل ذلك يساق الميت إلى ربه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق الكافر بما جاء به رسوله ولا, صل ولا صلى لله سبحانه ولكن كذب بما جاء به رسوله وأعرب عنه ثم ذهب إلى اهله يتمطى ثم ذهب هذا الكافر إلى اهله يختار في مشيته من الكبر أولى لك فأولى ثم أولى لك فاولا فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه ثم عاد الجملة على سبيل التأكيد فقال ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى يظن الإنسان أن الله تاركه مهملا دون أن يكلفه بشر. مهملا اي الإنسان أن الله تاركه مهملا دون أن ان الله مهملا دون يكلفه بشر ألم يكون قال الله سبحانه وتعالى افحسبتم خلقناكم عبثا لا ترجعون ألم يكن طفلاً من ملي يومنا؟ ألم يكن هذا الإنسان يوما نطفة من ملي يصب في الرحم؟ ثم كان علاقتا، فخلق فسوى. ثم كان بعد ذلك قطعة، ثم كان بعد ذلك قطعة من دم جامد. ثم خلق ثم خلقه الله وجعل, وجعل خلقه سويا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 وحكمة خلقه ومصيره الدارين وإظهار نعيم الجنة تثبيت المؤمنين ودعوة للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا التفسير قد مر على الإنسان دهر طويل كان فيه معدوما لا ذكر له إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ما الرجل وما المرأة نختبره بما نلزمه به من التكاليف فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافرا إن بينا له على ألسنة رسولنا طريق الهدية فاستبانت له بذلك طريق الضلال وهو بعد ذلك إما أن يحتدي للصلات المستقيم فيكون عدوا مؤمنا شكور لله وإما أن يضلل يضل أي ضلل عنها فيكون عبدا كافرا جاهودا لآيات الله ولما بين إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأولاده وسعيرا ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاهما فقال إن إن اعتدنا للكافين بالله وبرسوله سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا يغلون بها فيها ونار مستعيرة يغلون نعم لا. وأغلالا يغلون, بي... يغل... يغلون. نعم بي يغلون وغلا لا يغلون بها فيها ونرى مستعره ان الابرا يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ان المؤمن المطيع لله يشربون يوم القيامه من كاس خبر مملوءات ممزوجة بالكافور لطيب رائحته من فوائد الايات خطر حب الدنيا والاعراض عن الاخره ثبوت الاختيار للانسان وهذا من تكريم الله له النظر لوجه الله النظر لوجه الله الكريم من اعظم النعيم اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضلله يا رب عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا هذا الشرب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهله التناول غزيره لا تنضب يروا بها عباد الله يسيلونها ويرونها أين شاءوا في قوله عين يشرب بها. الأصل في لغة العرب أن يقول يشرب منها. لماذا قال يشرب بها؟ أما علماء الكوفة أو النحويون من أهل الكوفة فقالوا إن حروف الجر تتناوب. فيجوز إنابة الباء مكان من ونحوه وهذا كما يقال الأسلوب السهم أما علماء البصرة فإنهم يقولون بالتضمين ومعنى التضمين أنه يؤتى بهذا الحرف لكي يدل على فعل آخر مع الفعل الأصلي ولذلك يسميهم العلامة ابن القيم فقهاء اللغة هكذا يسمي البصريين قال فقهاء اللغة لأنهم يقولون بمعنى التضمين في الأحرف فإذا عينا يشرب بها فهي معناها يشرب منها ويزاد عليها معنا آخر يناسب حرف الباء أو فعلا آخر يناسب حرف الباء وهو الري يرتوون بها أو يروون يروون بها فهم يشربون إلى حد الري نسأل الله أن يرزقنا هذا يرب نعم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وصفات العباد الذين يشربونها انهم يوفون بما ألزموا به انفسهم من الطاعات ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا وهو يوم القيامه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام مع كونهم في حال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 وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا وثبهم الله بسرع صبرهم على الطاعات وصبرهم على أقدار الله وصبرهم على المعاصي جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسونه متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا المتكئون فيها على أسرة مزينة لا يرون في هذه الجنة شمسا يذيهم شعاعها ولا بردا شديدا بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذنينا قريبة منهم ظلالها وسخرت ثمارها لمن يتناولها فيتناولها بيسر وسهولة حيث ينالها المضطجع والقاعد والقائم ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويدور عليهم الخدم بأنيات الفضة وبكؤس الصافي لونها عند عند إرادتهم الشراب هي في صفاء لونها مثل في صفاء لونها مثل الزجاج, مثل مثل الزجاج غير أنها من الفضة وهي مقدرة من ما يريدون لا تزيد عنه ولا تنقص وهذا من العجب أن تكون صافية كالزجاج وهي من أصل الفضة نعم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خب ممزوجة بالزنجبيل عينا فيها تسماس سلسبيلا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 وإذا رأيت تم رأيت نعيمًا وملكا كبيرا وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيمًا لا يمكن وصفه لا يمكن وصفه أو لا يمكن وصفه ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك آليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهم الحير الرقيق وغليظ الديباج وقالبسوا فيها أسفرة من فضة وسقاهم الله شرابا خاليا من أي منغص إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويقع لهم تكرما لهم إن هذا النعيم الذي أغطيتمه كان ثوابا لكم على عملكم الصالحة وكان عملكم مقولا عند الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن أنزلنا عليك أيها الرسول مفرقا ولم نزلوا عليك جملة واحدة فاصبل لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبل يحكم لما يحكم به الله قدرا أو شرعا ولا تتآثما فيما يدعو له من الإذ ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاه الظهر والعصر آخرة من فوائد الآيات الوفاء بالنذي وإطعام المحتاج والإخلاص في العمل والخوف من الله أسباب للنجاة من النار ولدخول الجنة إذا كان حال غلمان الذين يختمون في الجنة بهذا الجمال فكيف بأهل الجنة أنفسهم الله أنفسهم الله. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا واذكر بصلاتي, بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلات العشاء وتحجد به بعدهما إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا إن هؤلاء المفركون يحبون الحياة الدنيا وحرصون عليها ويتركون وراءهم يوم القيامة وهو يوم ثقيل لما فيه من الشداد والمحن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وقوينا خلقهم لتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم إن هذه تنكره فمن شاء اتخذ اين ربه سبيلا ان هذه الصوره ان هذه الصوره موعظه وتذكير فمن شاء اتخذ طريق توصل الى رضا ربه اتخذها وما تشاءون الا أن يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وما تشاءون اتخاذ طريق الى, الى, رضا إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم فالامر كله إليه إن الله كان عليما بما يصلح العباد وإما لا يصلح لهم حكيما في خلقه وقدره وشرعه نعم. ولذلك ناسب أن يختم هذه الآية بهذين الاسمين فإنه ما تشاؤنا إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فلما علم ما يصلح جعل هذه المشيئة لكم وحكيما لأن مشيئته هي التي توافق كما يقال الأمر الكوني سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى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 صورة المرسلات مكية من مقاسد الصورة إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين, محاجة المكذبين بالأدلة وتتابعها بالوعيد والتهديد بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا التفسير أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل, مثل عرف الفرس فالعاصفات عصفا وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب والناشرات نشراء وأقسم بالجائح التي تنشر المطر فالفعالية فرقا وأقسم بالملائكة التي تنزل بما, بما يفرق بين الحق والباطل فالمنقيات ذكرا وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحد عذرا أو نذرا تنزل بالوحي عذرا من الله إلى الناس وإنذار للناس من عذاب الله إنما توعدون لواقع إن الذين توعدون بهم من البعت والحساب والجزاء لواقع لا محاله فإذا النجوم طمست فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها وإذا السماء فريجت وإذا السماء شقت لتتنزل الملائكة منها وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير, حتى تصير هباء وإذا الرسل أقتت يوم أجلت ليوم الفصل وإذا الرسل جمعت لوقت محدد ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممها ليوم الفصل بين العباد يتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي وما أدراك ما يوم الفصل ويلو يومئذ للمكذبين وما علمك أيها الرسول ما يوم الفصل هلاك وعذاب وخسرون في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسولها ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلك فنهلكهم كما أهلكناهم كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هلاك وعذاب وخصام في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب المجرمين من فوائد الآيات خطر التعلق بالدنيا ونساء الآخرة مشهوة العبد تابعة لمشيئة الله إهلاك الأمم المكذبه سنة إلهية. ألم نخلقكم مما إنهين؟ لم نخلق. لم نرحب الإضعام الكامل هنا. لم نخلقكم. يعني يقال هذا لم... ذكره ابن الجزرى مع أنه لم يرد يعني من قبل أنه هنا إضعام ناقص. وذاك الأضرح أن, تكون هنا أن يكون هنا ادغام كامل ألم نخلقكم من ماء ماهين ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قليل وهو النطفة, وهو النطفة فجعلناه في قرار مكين فجعلنا ذلك الماء المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة إلى قدر معلوم إلى مدة المعلومة هي مدة الحمل فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وقدره ولونه وغير ذلك فنعم القادرون لذلك كله نحن ويل يومئذ للمكذبين هلاك وعذاب وخسر في ذلك اليوم بالمكذبين بقدرة الله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا تضموا أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها وأمواتهم بالدفن فيها وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا وجعلنا فيها جبالا ثوابثا تمنعها من اضطراب آليات وأسقيناكم أيها الناس ماء عذبا فمن فمن خلق ذلك ليس عاجزاً عن بعثكم ويل يومئذ للمكذبين وَعَذَابٌ وعذاب وخسرون في ذلك اليوم بالمكذبين بنعم الله انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ويقال المكذبين بما جاءت في رسولهم سيروا أَيُّهَا المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب سروا إلى ظل من دخال النار مفترق, مفترق, مفترق ثلاثة فرق ليس فيها برد, برد الظلال ولا يمنع لهيب النار ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر إن النار تقطف شرارات كل شرارة مثل القصر في عظمها. ناقرب حفص شيخ. إن ناقرب حفص إنها ترمي. إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر. م. إن النار تقضف شرارات كل شرارات مثل في عظمها كأن الشرارات التي تقضف بها في سوادها وضخامتها جمال, جمال, جمال, جمال سوء لأن الأصفر في لغة العرب يطلق على الأصفر اللون المعروف والأسود ولذلك يعني العرب تطلق هذا وهذا على والسياق هو الذي يحدد وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بيان الأصفر الأصفر قال فاقع لأن الفاقع لا يطلق على الأسود, على الأسود قال صفراء فاقع حتى يفهم أنه يراد اللون الأصفر المعروف وين يومئذ للمكذبين هلاكنوا عذاب وخسرهم في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفر مسيئات فيعتذرون إليه وين يومئذ للمكذبين خلاق وعذاب وخسران في ذلك اليوم المكذبين بأخبار هذا اليوم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل بين الخلايق جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد فإن كانت لكم, حي... فإن كانت لكم حيلة تحتال بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا علي خلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين ربهم بزنتال أوامره واشتنا بنواهين في ظلال في ظلال أشكال الجنة في ظلال أشك... في ظلال في ظلال الوارفة وعيون الماء عذبة الجارية اللهم اللهم هذا يا رب وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون أكله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويقاولهم كلوا من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه لما كنتم تعملون في الدنيا من أعمال الصالحات إنا كذلك نجزي المحسنين إن مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسن لأعمالهم ويلو يومئذ للمكذبين هلاك وعذاب وخسر في ذلك اليوم للمكذبين بما عده الله المتقين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين ويقال المكذبين كلوا وتمتعوا ملذات الحياة وقتا قليلا في الدنيا إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم غسليه مجرمون هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويقال للمكذبين وإذا قيل هؤلاء المكذبين وإذا قيل لهؤلاء المكذبين تمرنا. يقرأ وإذا, وإذا قيل لهم مركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل هؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له ويل يومئذ للمكذبين خلاك وعذاب وخسر في ذلك اليوم المكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله فبأي حديث بعده يؤمنون فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن منزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون من فوائد الآيات رعاية الله الإنسان في بطن أمه اتساعد الأرض لمن عليها من الأحياء ولمن فيها من الأموات خطورة التكذيب بآيات الله والوعي والوعيد الشديد لمن فعل ذلك بقي عشر دقاق لدرس الشعي يمدينا نأخذ سورة النبأ تفضل الشيخ محمد سورة النبأ مكية من مقاصد الصورة إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين. بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون التفسير عن أي شيء عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم وهو هذا القرآن وهو هذا القرآن منزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث هذا القرآن الذي اختلفوا فيه فيما يصفونه, فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهان أو كهان أو أساطير الأولين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ليس الأمر كما زعموا سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عقبة تكذيبهم السيئة ثم سيتأكد لهم ذلك ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ألم نصي الأرض ممهدة لهم صالحة لإستقرارهم عليها وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تنعوها من الإضطراب وخلقناكم أزواجا وخلق وخلقناكم أيها الناس وأصنافا منكم الذكران والإناث وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم وجعلنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل ساترا لكم ظلمته مثل اللباس الذي تسترون به اورات الذي تستترون به اوراتكم وتسترون به به الذي تسترون به اوراتكم وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث يعني الرزق وبنينا فوقكم سبع شدادا وبنينا فوقكم سبع سماوات متينه سبع سماوات متينه البناء محكمه الصن كنت, كنت جيد سبع سماوات نعم. متينه نعم سبع سماوات متينه البناء محكمه الصن وجعلنا سراجا وهاجا وصيرنا الشمس مصباحا شديدا اللتقاد والاناره يا يعني الإنسان عندما يقرأ سورة النبأ فيها من تعظيم الله الأمر العظيم الله سبحانه وتعالى يذكر من صفاته وأفعاله في بداية الأمر ما يجعل القلب يقر لله سبحانه وتعالى بالتعظيم يعني هنا وجعلنا وجعلنا وجعلنا هذه كلها تدل على عظمته سبحانه وتعالى فإذا استقر التعظيم في قلب الإنسان فإنه لا يرى شيئا سوى الله سبحانه وتعالى ولذلك يقر له بالتوحيد ويذعن له بالالوهيه الله إن لم يقر بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتوعده بالعذاب نسال الله السلامة والعافيه صلى الله وأنزلنا من المعصرات ما أنتجاجا لنخرج به حب ونباتا وجنات الفافا وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تumptرنا كثير الانصباب نخرج به أصناف الحب وأصناف النبات ونخرج به بساتين ملتفة ونخرج, ونخرج به بساتين ملتفة من كفرة لداخل أغصانها أوصاني أشكالها إن يوم الفصل كان ميقاتا ولما ذكر الله هذه النعم أن هذه النعمة الدالة على قدرته, على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل بين الخلايا كان موعدا محددا بوقت لا, يخ... لا يتخلف يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية فتأتون أيها الناس جماعات جماعات طبعا هذا هنا في التفسير هذا مرة معنا أن المفسرين في هذا التفسير يرون أن النفخة في الصور نفختان. وأنتم تعلمون الخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا فمنهم من يقول نفختان ومنهم من يقول ثلاث وأوصلها بعضهم إلى خمس نفخات أو نفخات والصحيح أنها يعني الخلاف يقوى بين النفختين والثلاث وما عدا ذلك فهو يعني كما يقال فهم للدليل بغير يعني باحتمال ضعيف نعم وفتحت السماء فكانت أبواباً وسيرت الجبال فكانت سرابا وفتحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب الم فصار لها فروج مثل الأبواب المفتو وجعلت الجبال تسير حتى تتحولها باء من ثورة فتصير مثل السراب إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت راصدة مرتقبة بالطاغين ما آبى فيها أحقابا يضال من مرجعا يرجعون إليه ما كثف في أزينة لا نهاية له لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم و لا يذوقون إلا شديد الحرارة وما يسير من صديد أهل النار بالنسبة لأن الشيخ محمد هنا يسأل يقول محمد الخولي بضاء الله ماذا تسمى هذه النفخات أما النفخات الثلاث معروفة أسماؤها يعني الذين يقولون بأنها ثلاث نفخات يقولون نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث وأما من قال إنها نفختان فيقول إن نفخة الفزع هي نفخة الصعق يعني فيجعلانها واحدة ومن زاد على ذلك فيسمي النفخة الرابعة النفخة الإعادة هذه واحدة ثم النفخة الخامسة الذين يقولون بها فإنهم يقولون نفخة الإماتة يعني يقولون ان نفخة الصعق غير نفخة الموت يكون عندنا نفخ نفخة فزع يعني على القلب أنها خمس نفخات نفخة فزع ثم نفخة صعق ثم نفخة إماتة ثم نفخة إعادة ثم نفخة بعث فيقولون بهذه الخمس النفخات لكن كما ذكرت لكم أن الخلاف يقوى في النفختين والثلاث. لا يذوقون فيها هواء باردا يريد حر السعيل عنهم، ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به. لا يذوقون الا ماء شديد الحراره وما يسيل من صديد اهل النار. يزأر الموافق جزاء جزاء لما كانوا عليه من الكفر والضلال. إنهم كانوا لا يرضون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة لأنهم لا يؤمنوا بالبعث فلو كانوا يخافون البعث لا أمنوا بالله وعملوا صالحا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف في أعمالهم فذوقوا أيها الطرات هذا العذاب هذا العذاب الدائم فلن نزي لكم الا عذابا على عذابكم من فوائد الايات احكام الله في الخلق دلاله على قدرته على على على اعادته الطغيان سبب لدخول النار وضاعفة العذاب على الكافرين ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكوائب تراب وكاسا دهاقا إن المتقين رب إن هذه, عادة القرآن. هذه عادة القران فهو في القران سمي مثاني قيل لانه من الاقوال معنى المثاني أنه إذا ذكرت النار ثني بذكر الجنه والعكس واذا ذكر النهي ذكر الأمر ثني بالامر وإذا ذكر الترغيب ثني بالترهيب هذا من يعني من ضمن الاقوال التي قيلت في معنى تسمية القران مثاني نعم ان المتقين رب للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب بنواهيه ما كان فوزا يفوزون فيه بمطوبهم وهو الجنه فساتين واعناب وناهدات المستويات السن وكأس خمر املا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 رب السماوات والأرض ورب ما بينهما رحمن الدنيا والآخرة لا يملك جميع, لا لا جميع من في الأرض أو السماء يسأله إلا إذا أذن لهم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم جبريل والملائكة المصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أريه الرحمن أن يشفع وقال سدادا ككلمة التوحيد ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من أعمال الصالحة التي ترضي ربه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 عندما يوقوا يوم القيامة كوني ترابا أزاك الله خير الشيخ محمد الله وأسأل الله, الله, الله أن يكتب أجرك الله الله أنا بهذه القراءة الطيبة والأداء الجيد الله أجرك الله أجرك الله الأنبك الله الله. صلى الله عليه وسلم وجميع الإخوة المستمرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى لعلنا نختم الأحد يعني معنا بقي درسين أو درسان لهذا الكتاب المبارك يعني على يكون السبت والأحد نختم إن شاء الله وسأل الله أن يسير لنا ذلك يا رب السلام عليكم وبركاته.